الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شوار أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته الغور الميامين رضي الله عنهم أجمعين لنا أول موعد موعد موعد لا يقدر بمال ولا يقدر بتمن هذا الموعد مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنتفيأ في ظلال دوحته المباركة وسنعيش لحظات مع أعدم رجل عرفته الإنسانية وعرفه التاريخ مع أفضل نبي وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم سنعيش مع سيرة رسول الله والسيرة هي أفضل منهج لمعرفة الحبيب المصطرى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليك تسلم عليك البشرية وتقول رأيت بك بدرا على الأرض ماشيا ولم أرى بدرا قط يمشي على الأرض علمتنا كيف تنطفد الأخلاق من سطور الكتب إلى صفحات الحياة فكنت قرآنا يمشي على الأرض جاء ليتمم مكائم الأخلاق فيحيى ما مات منها ويجدد ما بل منها بل كنت المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس إذا اجتملت بين جوانحك جوانع الأخلاق الكريمة والسجاية العظيمة والشمائل السجيحة وإنك لها لا خلق عظيم صلى الله عليك المعجزة الأخلاقية تلك المتمثلة في شخصك الكيم التي لم نرها في أي سيرة من سيرة العظماء عبر التاريخ فإذا ما درسنا سيرة أحدهم رأينا التفوق في جانب والتقصير في جانب آخر بيد أن سيرتك يا خاتم الأنبياء صلى الله عليك أبانت صفتي التكاملية والشمولية التكاملية من حيث كون كل خلق من أخلاقك قد بلغ الذئو في مجاله فبلغت قمة الرحمة وبلغت قمة العدل وبلغت قمة العفو وبلغت قمة الشجاع علما أن الجمع بين قمم الأخلاق أمر أشبر بالمستحيل والشمولية من حيث اجتماع جماع الخير فيك صلى الله عليه فنجد فيك كل خصلة كريمة وكل خلة طيبة وكل صفة حميدة صلى الله عليك استطعت على سبيل المثال ان تضرب المثل الأعلى كزوج ناجح تجمع بين الرحمة والعدل بين تسع نساء فيهن البكر والتيب والكبيرة والصغيرة والمتعلمة والأمية والفقيهة وغير الفقيهة والجميلة وغير الجميلة والقراشية وغير القراشية والخزاعية وابنة اليهود وابنة النصران وابنة الحنيف وابنة الوثن وابنة صديقك كعائشة وابنة عدوك كصفية استطعت يا صاحب النسب الباهر أن تقيم العدل والرحمة في بيتك الطاهر رغم الاختلاف الشديد والتبالي الشاسع في طبارهن وأصولهن وخلفياتهن الثقافية رضي الله عنهن صلى الله عليك رأينا في سيرتك الكريمة مثال المصلح الاجتماعي الذي تهف إليه أفئدة المجتمع من حوله يهرع الناس إليك تكشف عنهم قرباتهم تصل الرحل تحمل الكل تقرى الضيف تحسن الجوار تفك العالي تطلق الأسير، تضاحك المسن، تكفل اليتيم، تسعى على الأرملة، تصلح بين المتخاصرين، تعين على مصائب الأيام، تسعى في حاجة الإخوان، وفوق ذلك أكرم الناس، وأشجع الناس، وأحلم الناس، وأصدق الناس، وأفصح الناس، وأعلم الناس، وعطونا شخصا اجتمعت في هذه الشماء واجتمعت في هذه الصفات والله لو نقبتم وبحدتم بالليل والنهار ما وجدتم شخصا اجتمل على تلت ما ذكرنا فضلا على أن يجتمل لا إله إلى الله فضلا على أن يجتمل على كلها رأينا في سيرتك الميمونة وسنتك المصونة والنموذج الحاكم المسلم القائد العادل الشجاع الباسل الفقيه السياسي العالم الاجتماعي المقاتل الهيبزي ويكاد الباحث يجزم إنما السمة الغالب على سيرتك بعد سمة النبوة هي سمة الحكم والحكم الرشيد وسمة القيادة والقيادة المؤمنة وكليهما الحكم والقيادة يستنيران بنوع النبوة المعصومة وجعلت من سيرتك يا علم الهدى باقة من المواقف التي تؤكد أن الدين والدولة صنوان وأن العقيدة والشريعة إخوان وأن الإيمان والحكم هم شعاعان من قبس واحد بل من مشكات واحدة في قوة واحدة غابت سير العظماء وبقيت سيرتك فهي سيرة النبي الخاتم ويسيرة المسلم الأول والمصلح الأعظم والحاكم الأعدل رأينا في سيرتك الأنمودج الأمثل للجماعة الدعوية الناجعة والصورة الأكمل للدولة الإسلامية الناجعة صلى الله عليك في سيرتك المنهج القويم لإعداد الرجل المسلم، والمرأة المسلمة والطفل المسلم. في سيرتك المنهج السديد لإعداد الأسرة المسلمة والبيت المسلم والعائلة المسلمة. في سيرتك المنهج الحكيم لإعداد المجتمع المسلم والشعب المسلم المسلمة. في سيرتك المنهج السليم لإعداد الحكومة المسلمة والدولة المسلمة والتحالف الإسلامي في سيرتك المنهج الحصيف لإعداد الخلافة الإسلامية والقانون الدولي الإسلامي والحرارة الإسلامية اللائدة الطاهرة وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في ارضكم مستخلفا الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم لا يشيكون بي شيء. ومن كفر بعد ذلك فؤلاء الفاسقون ما أطيب سيرتك وما أطهرها تلك التي طهرت نفوسنا وأحيت قلوبنا وحركت جوارحنا وأرسلت هداها تنطوه أراجيز وأزاهير هنا وهناك وهناك أرجوزة في الطربية وأرجوزة في الجندية لاجوزه في الحاكميه واجيز واجيز صلى الله عليك وجزاك الله عن البشريه خير الجزاء قدر ما علمتها العلم والاخلاق والحضاره ايها الافاض السيئه الدريه لا عنها لفهم القران. يا اخوان. عندنا لا غن عنها لفهم القرآن ولا غن عنها لفهم الحياة وفي الحقيقة البيت الذي لا تقرأ فيه سيرة رسول الله فهو بيت خائب كيف تدعي محبتك وانتماءك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف عنه شيئا هذا انفصام في شخصية المسلم للأسف الشديد فشباب المسلمين يعرفون عن لاعب القرى في الغرب الشيء الكثير ربما عن الممتلين والممتلات ولكن للأسف الشديد لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عن صحابته رضي الله عنهم إذن السيرة النبوية لا غنى عنها لفهم الحياة إذا أردت أن تفهم الحياة عليك أن تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية هي أدق ما كتب عن إنسان وأعدم طرجمة وأعدم قصة وأصدق رواية وأكرم تجيبه وأمتل أنمودج لدعوات النهضة في كل زمان ومكان أيها الأفاضل هناك من يقرع عن العظماء من البشر ربما من الغرب نعم شيء جميل لكن ما ذرى وما علم المسكين أن هناك من هو أفضل من هؤلاء فلا تجد في بيته كتابة السيرة النبوية فالله المستعان السيرة تقول لك عملياً إن مع العسر يسر لا تحزن إن الله معنا النصر مع الصبر العاقبة للمتقين الدائرة على المجرمين فسيكفيكهم الله إنهم يمقرون ويمقر الله والله خير المكين كل هذا نتعلمه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رجل إسباني لقد أسلمت لما قرأت السيرة النبوية الله أكبر لقد أسلمت فماذا يقول المسلمون الذين تربوا في أحضان الإسلام ولم يقرأوا كتاباً واحداً في السيرة النبوية السيرة تقول لا تتعجل النصر فإن الثمرة لا تحلو لي حتى تستوفي نرجعها السيرة تقول إنما المجد لأصحاب الهمم العالية فلا تزال الهمم العالية تصف إلى الفوز حتى تجوز قصبات الصب إذا أردت أن تنتفى آمالك فصلت عليها اليأس فهو كفير بتخريب كل شيء إياكم يا شباب المسلمين واليأس فهو يخريب كل شيء سطر في السيرة النبوية كيف تتجسد الحكمة في شخص وتتحرك الأخلاق بين الناس رجالا من الأمثال التي تنطق بها السيرة كن عضوا في جماعة الأسود ولا تكن قائداً لجماعة النعام فالنعامة تدخل رأسها في الأرض وتعتقد أن لا أحد يراها الإخلاص هو السن الوحيد وراء خلود الأعمال والتجاعد أخلص في عملك يبقى بعد وفاتك فالعمل الخالص يبقى فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فهذه الكتب التي طرونها في المكتبة الإسلامية وقد مرت عليها قرون وقرون فما الذي أبقاها إلا إخلاص أصحابها ألفوها لله ما أرادوا بها سبعة ولا شهرة ما أرادوا بها أن تكتب أسماؤهم في الجرائد أو في المجلات أو يأخذوا الأوسمة والنياشين من أجلها وإنما ألفوها لله فحماها الله وضلت وستضل خالدة إلى أنية الله الأرض عليه عليها الإخلاص الإخلاص هو السر الوحيد وراء خلود الأعمال والتجارب السمة الغالبة في من آمن وهاجر وجاهد هي التجارب والسمة الغالبة في من آوى ونصر وأنفق هي الإيصار اللهم أمين وكياهما أي التجارب والإيصار ومن الذين كان يبني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا في السيرة حول الرسول سقطوا وانقلبوا على أعقابهم كانت مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم هي سوء فهمهم للإسلام الجهد الذي بدله أبو بكر رضي الله عنه للإسلام يفوق الجهد الذي بدلته جماعة الصحابة قاطبة جماعة الصحابة قاطبة لو وضعنا جماعة الصحابة في كفة ووضعنا جهد أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر ولهذا يقول الحبيب المصطفى واتركوا لي صاحبي وقع شيء بينه وبين عمر فجاء عمر يشتكي إلى رسول الله فقال رسول الله اطرقوني صاحبي حتى خشية حتى خشية عمر على نفسه أن يكون أساء إلى أربك وكان عمر بكر يقول لرسول الله يا رسول الله أنا من ظلمه والنبي يقول اتركوا لي صاحبي لأن ما قام به ابو بكر رضي الله عنه لو وضع في كفه وعمل الصحابه كلهم في كفه لرجحت كفه ابي بكر رضي الله عنه كثير ما ننسى ان المعركه بين الحق والباطل معركة بين السماء والأرض التائب التائب الخائب من ترك الجماعة إلى الفرد والحائر البائر من تردد بين الحق والباطل والغبي الأحمق من فكر كثيرا بين طريق المسجود وآخر ممهد مورود ولم أجد أضيع من رجل عاش منافحا عن منهج كاسد وزعيم فاسد وما أكثر هؤلاء في أمة محمد ردهم الله إلى الحق ردا جميلا حياة الإنسان قصيرة لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ما قدم للبشرية يعني قد تعيش في ذاكرة البشرية آلاف السنين وقد صرت وقد صار جسدك في قبرك لم يعد له أثار لكن ما خلفته وطركته ظل يشهد عليك وكأنك حي أو لازلت حي مهما قدمنا ومهما بدلنا وينبغي لكل مننا يسأل نفسه هل قدمنا شيئا للإسلام؟ آه. ماذا قدمت للإسلام؟ يسأل نفسك كم من شخص لا إله إلى الله كم من شخص هذاه الله على يديك تخرج في حيك وأنت في طريقك إلى المسجد كم من شاب دعوته إلى الله جل وعلا لك أصدقاء ربما تقف معهم وتضحك معهم وتصمع معهم هل دعوتهم إلى المسجد هل حببت إليهم سنة المصطفى لو كل واحد مننا كان حريصا على هذه الدعوة لدخل الناس في دين الله أفواجا لكن للأسف الشديد هناك ركود وجمود مهما قدمنا وبذلنا فنحن عيال على الصحابة فالعمل هو العمل لكن القلب غير القلب والسعيد من جمع بين جانبيه فضائلهم وجسدها في سلوكه هذا الذي ينقصنا أن نجسد صفات هؤلاء الرجال أن نجسد صفات هؤلاء الرجال في أعمالنا ومن من لا يعرف غمر ومن من لا يعرف أوبك ومن من لا يعرف علي ومن من لا يعرف الكثير من الصحابة لكن كيف هي هذه المعيفة؟ معيفة سطحية. معيفة سطحية كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك هذا هو المنهج الحق أن تكون على طريقتهم وأن تسير على نهجهم في جميع احوالهم لا ان تؤمن ببعض الاحوال وان تكفر ببعض نعم منهج السلف في الثمت والزي جميل لكن اخالفهم في العباده وفي المعتقد وفي الانفاق على منهجهم في كل شيء ولكن أخالفهم في ما نواحي شتى هذا الدعاء هذا الدعاء فقط الدعاء فقط أقل كتاب في السيرة تفيل بهدم فكرة العلمانية أي فصل الدين عن الدولة فأنت في السيرة ترى الدين والدولة هم الإسلام بعينه عالمية الإسلام شمولية الإسلام وسطية الإسلام واقعية الإسلام كلها دروس بديهية في السيرة النبوية محاول السيرة النبوية سيرة الفرض ثم سيرة الجماعة ثم سيرة الدولة هكذا هكذا وهكذا ينبغي أن نمشي على نفس المنهج على نفس المنهج سيرة الفرض كيف هي سيرة أفراد المنهج المجتمعات المسلمة اليوم هل سيتحقق بها النصر سيرة الفرد سيرة الجماعة كيف هي جماعة المسلمين اليوم ثم سيرة الدولة هذه محاور السيرة النبوية الأحداث الكبرى في السيرة أربعة لا يعجلها شيء نزول الوحي نزول الوحي والهجره وبدًا وصلح الحديبيه انتبه قد اسال في يوم من الايام قد اوجه لكم سؤالا ومن اجاب فله جائزته ها يريد عملية علمية نعم نزول الوحي والهجرة وبدر وصلح الحديبية هذه الأحداث الكبرى في السيرة النبوية ما الفرق بيننا ما الفرق بيننا وبين أي جماعة من البشر وعليكم السلامة الله من فرق بيننا وبينهم إن سيرة قائدنا بكل تفاصلها بين أيدينا هذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين إن سيرة قائدنا بكل تفاصلها بين أيدينا وسوانا لا يملك شيئا سوى أساطير عن رجل مصلوب ومعبود أو بقرة يترنح حولها البشر في ركوع وسجود أو كوكب أو حجر أو فيلسوف مجهول للك هداهم هذا هو الفرق بيننا وبين جماعه اي جماعه من البشر اعطونا سيره عيسى عليه السلام هل المسيحيين عندهم سيره عيسى هل اليهود عندهم سيره موسى عليه السلام لو تاملت هذه الكتب التي لديهم فيها من الشطحات والمفاسد ما الله عليم به ولا غرابة أن نرى أن الله جل وعلا أنزل القرآن لينسخ هذه الكتب جاء القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها الذين يزرعون أقل بكثير من الذين يأكلون الذين يسعون اقل بكثير من الذين ياكلون غير ان فضل الزايع على الاكل كفضل الشمس على الارض فتامل فضل السحابه على من سواهم حبه الحنطه انفع من حبه التفاح فهذه من المكملات وهذه من الأساسيات وهذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع الناس عامة والدعوة الناقصة التي ينتفع بها طائفة تلك التي تتزي بزي كاذب وتوكز على الشكل دون المضمون ولو تعلم هذه الدعوات المختلة أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع حينما تضور راح الحرب ويلوج المؤمنون بأستاء الله فإن النتائج المنطقية غالبا ما تغيب في مثل هذه الحروب ان الذي من الاولى في مشروع اعاده المجد الاسلامي يتمثل في ضروره الفهم السليم للاسلام فلن ينصر الاسلام فلن ينصر الاسلام من اختلف فهمه فيه فالذي لا يفهم في الاسلام شيئا كيف سينصر الاسلام و لو كان من ابناء جلدتنا ويتكلم بلساننا ففاقد الشيء لا يعطي ولن ينشأ الاسلام من اخذ ببعض الكتب وكفر ببعض بل الناشرون هم الذين يمسكون بالكتاب وفاهم الاسلام فهما شاملا فهموه منهجا للحياة ودستورا حاكما وشريعة قائمة وشريعة قائمة النفوس النفوس الجبانة هي أكثر النفوس المتجرعة على الله الجبناء هل الذين يتشرؤون على الله كتغطية لخللهم ونقصهم يتشرؤون على الله جل وعلا ياك أستاذ الله أستاذنا أبو نوفان الله يكرمك ورفع قدركم أين غبت عنا ما شاء الله المنبار يسأل عنك النفوس الجبانة قلنا هي أكثر النفوس المتجرئة على الله وهذا ملاحظ فالذين يتجرؤون على الله أغلبهم لا يعرفون حتى الوضوء حتى كيف يتودع لا يعرف شيئا عن دينه إنما هو بوق صنع من جهة معينة فتراه يتجرؤ على الله ويتجرؤ على الإسلام مقابل دريهمات أو شهادة أو منصب أمور دنيوية لا تسارع عند الله جناح بعوضة ولا حوض ولا قوة إلا بلا والمطرفون لا يقيمون الحضارة يعني من يعيش في طرف في طرف ويعيش في غنى ويعيش كيف سيقيم الحضارة والصنفان لا تنفع معهما أحكام الله المتوددون والغافلون فأحكام الله يجب أن تأخذ بيدين يد جادة والطابة ويد ذاكرة متدبرة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا فيه لعلكم تتقون ما هي فوائد دراسة السيرة النبوية؟ ها بزعمكم ما هي فائدة دراسة السيرة النبوية أجيبوا يا شباب المسلمين كلها فوائد وكذلك التأسي ما شاء الله الاتباع ما شاء الله للعبرة وكذلك أخذ العرضة والعبر ها ما شاء الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم مم. الحمد لله أنتم معي كنت أظن أنني أتكلم لوحدي وأيضا حبهم ما شاء الله بارك الله فيكم أحسنتم نعم فهم ما جاء في القرآن صحيح صحيح منك بعد مواقف في القرآن لا تفهم إلا عن طريق السنة نعم. كل السنة في السيرة وكذلك من أراد سنة رسول الله فعليه بالسيرة بالسيرة النبوية السيرة النبوية منهج المتكامل اقتفاع آثارهم وهو كذلك نيم الأجر ناعم وهو كذلك يعني أنت عندما تقرأ على سيرة رسول الله ليس مثلها مثل تقرأ رغاية لإحسان عمد مثلا أو لطا حسين شتان ما بين القراءتين قراءتك لسيرة رسول الله عبادة, عبادة. أه. والله تستفيد تستفيد من جهتين من جهة مضمون السيرة ومن جهة الأجهر والتواب نعم عن علي بن الحسين قال كنا نعلم مغازي النبي كما نعلم الصورة من القرآن ما شاء الله يعني كانوا يعلمون المغازي تذكية النفس وكذلك كما يعلمون الصورة انظروا إلى هذا الاهتمام البارغ كما يعلمون الصورة من القرآن وكذلك خرعة السيرة تقول القلب وتفيد الإيمان وتمتع الإبتداء والتمسك بالسلف الصالح والعودة إلى الرعيل الأول أحسنتم يا ابن خلدون بارك الله فيك على هذه الفوائد وعن إسماعي بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا وصراياه ويقول يا بني هذه ما آتوا, ما آتوا آبائكم فلا تضيعوا ذكرها الله المستعان الله المستعان هذه ما آبائنا الحافظ عليها بالله عليكم واخش إلى الشارع وقم باستفتاء واسألهم واسأل شباب المسلمين ها؟ قل له ما اسم أم رسول الله ما اسمه؟ عم رسول الله ما اسمه؟ أه؟ أعتمنا الصحابة المبشرين بالجنة؟ يعني هذا سؤال صعب لا قل من هو صديقه؟ وأحب الصحابة إلى رسول الله من؟ وستراحظون وستسمعون نعم ما هو كذلك يعيفون آل راندو ويعيفون الله المستعان الله مستحيل يعرفون هؤلاء الذين لا يساوون عند الله جناح بعوض لا حول ولا قوة إلا بالله يا بلي هذه مآت وأبائكم فلا تضيع ذكراها الجنة في الآخر والتمكين في صوت في صوت آه في صوت طيب رحلة يا أخوة قال الإمام الزهري في علم المغازي علم الآخرة والدنيا من علم المغازي علم الآخرة والدنيا طيب. يا طالب الثقافة ويا طالب الفكر ويا طالب الأدب ويا طالب العلم ويا طالب الطربية هلم هلم جميعا إلى مكان مليح فيه ما تشتهون من كل نور في ذروب الفنون في الثقافة والفكر في المعرفة والأدب في الطربية والسياسة في الاقتصاد والتنمية هذا المقال بين دفتي كتاب يقص من أنباء خير البارية إنها السيرة النبوية لا إله إلى الله إنها السيرة النبوية والله ما أعظم السيرة النبوية تقرأ السيرة النبوية وتشعر بحلاوته على لسانك كأنك تأكل العسل إنها السيرة النبوية خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص وقبل أن تطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أولا أن تعي فقدر وفوائدها الكثيرة وهذه بعضها أولا فهم القرآن فهم القرآن فمن فوائد دراسة السيرة النبوية أنها تساعدك على فهم كتاب الله تعالى فقد نزل القرآن منجما يعني بحسب الأحداث تعقيبا على الأحداث أو تبيانا للأشكال أو تبيينا لإشكال أو ردا على استفسار أو تحليلاً لموقف من مواقف السيرة كما حدث في مواقع بدر وأحد والأحزاب وتبوك وكما حدث في صلح الحذيبية وحادث الإفكي وغيرها من الحوادث والمشاهد فقراءتك لهذه المواقف من السيرة النبوية تساعدك على فهم ملابسات الحدث وخلفيات الموقف وطبيعته من الناحية المكانية والزبانية ثانياً فهم السنة أحياناً تيد مواقف السيرة في كتب الحديد بشكل مقتضب جداً وأحياناً يذكر أصحاب المتون موقفاً أو موقفين في غزوة كاملة. الأمر الذي يدفع القائعة إلى مطالعة السيرة النبوية للوقوف على ملابسة الحدث وخلفياته وزمنه ومكانه. مما يعينه على فهم الحديث واستيعاب بعض الأحاديث. التي قد لا يرضى عنها العقل نعوذ بالله من الزيغ والارتياب ثالثا فهم العقيدة فهم العقيدة الإسلامية من فوائد السيرة أنها تساعدك ما من فرائد السرع في صوت في صوت مشكلة والله مشكلة استعاد <تصفيق> السلام عليكم السلام عليكم في الصوت صوت واضح الحمد لله إذن قلنا من فوائد السيرة أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية ماذا وجمي في السيرة النبوية؟ أنك تفهم العقيدة عملية من خلال السلوك العملي للنبي وما أحوشنا إلى هذا الأمر فأغلب طلبة العلم يحفظون المتون ويتقلونها إتقاناً لكن شتان ما بين حفظ المتون والعمل شتان ما بين النضع والتطبيق فالسيرة التنظير نعم فالسيرة تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية من خلال السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم عبر مسيرته الحافلة بمراقف الإيمان والتبات في مواجهة المحن والإيداء والمساومات وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني الكبرى لعقيدة التوحيد وتظهر طريقة القرآن المكي في ملاحقة الشبهات الشبهات العقدية التي يطرحها المشيكونة خلال هذه المرحلة وفي ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ هذه الشبهات كيف تدمغ هذه الشبهات وتفند هذه الادعاءات التي أعطارها الوتنيون حول توحيد الألوهية والبعت بعد الموت بعد الموت والجنة والمار والوحي والنبوة وغيرها من المحارب العقدية العظمى التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع من أراد كيف يرد على هؤلاء الذين يطعون في دين الإسلام فعليهم بالسيرة النبوية حتى يعلم ويعي فكيف رب النبي وعليهم على أولئك الذين كانوا حرباً على الإسلام والمسلمين إن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب العقائد في كتب السنة ثم أمهات العقائد للعلماء ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء رابعا من فوائد السيرة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ سيرة رسول الله وكأنك معه في بيته وكأنك معه في مجالسه تشعر وكأنه وكأنك جزء منه والله شيء جميل جدا السيره تساعدك على الاقتداء برسول الله وهذا اموني بداهي كيف ستتبع رسول الله وانت لا تعرف عنه شيئا كيف ستؤمن بدعوته وتتبع هديه وسنته وانت لا تعرف عن حياته شيئا فمن احب شيئا اكثر من دكه كيف سيتحقق لك حب رسول الله وانت ما عرفت عن حياته شيئا التاسي بالنبي من فوائد السيرة تساعد على الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم اذ هي تبين لنا احواله وتفصل لنا اخلاقه مع اهله مع صحبه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 ولم يتحقق التأسي إلا بمعيفة سيرة المتأسى به لن يتحقق التأسي إلا بمعيفة سيرة المتأسى به نعم نعم خذ هذه الفائده نعم. احتفظوا بهذه الفائده لهذا ما ان شبابنا اليوم يتعثون بهذه الشخصيات الوهميه من لاعبين وفنانين وغيرهم لمعده تاثرن بهم لانهم عرفوا سيرتهم فلنعكس القضية ونجعلها مع صحابة رسول الله ومع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خامسا من فوائد السيرة محبة النبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزقنا حبه وحب من يحبه صلى الله عليه وسلم من فوائدها كذلك أنها تزيد, أنها تزيد حبك للنبي وحب النبي من الدين وحبه من الإيمان وقد قال الله جل وعلا قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن طردونها أحب لا إليه لله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمه والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين والناس اجمعين هذا ضابط ضابط للحب لا يؤمن احدكم حتى اكون إذا كنت فعلا تحب رسول الله أكثر من والديك وأكثر من ولدك فأنت فعلا حققت المحبة لأسوال الله فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال ما زلت يا عمر ما زلت يا عمر قال الآن أنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر فإذا أردت أن تكون من محبيه فعليك بسيرته وإن أردت أن تعرف قضره فعليك بسيرته فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به فعليك بإدمان النظر في السيرة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين ولا تظنن هذا الحب يدرق بالقراعة فقط وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل العمل الأزمة أزمة العمل وليست أزمة العلم نا. من فوائد السيرة كذلك فوائد جمّة ونقاط متتابعة نجئ الكلام عليها في الحصة المقبلة سائلين الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منه منكم وأن يوفقنا لدراسة سيرته العطرة وأن يوفقنا وإياكم للعمل بسنته صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم على متابعتكم وتقبل الله منه منكم وجزاكم الله خير جزاء إن أصبنا فمن الله جل وعلا وين اخطائنا فمن انفسنا ومن الشيطان ونسال الله تعالى ان يغفر خطانا وان يتجاوز عن ذنوبنا وان يصلح احوالنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين وادهم الى دينك والدين الجميله اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم كلهم لا تكن عليه نسال الله جل في علاه ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله وخجزا.